الحديث خطير والقضية مهمة أبناؤنا يموتون على غير صلوات الصلاة بل حتى الشيب تهاونوا في أدائها تشتكي سألونا نصلي عليه أم لا نصلي قلت ولماذا لا تصلون عليه قالوا ما سجد لله سجده من قبل تشتكي. لم يتجاوز عدد الذين صلوا الفجر في جماعة من أبناء المسلمين في مدرسة انتعدادهم 800 طالب 20 طالبا فقط تشتكي و780 بيت من بيوت المسلمين اتصفت بالنفاق الصلاة أنا في البيت لا أصلي أيضا واهلي كذلك لا يصن خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا كيف يتغير الواقع كيف يتبدل الحال وامتنا ضيعت الصلوات سؤال. يا جبريل تضيع امتي الصلوات كم صلاه من ادى حيث ينادى بهم كنا له نورا وضياءا وبرهانا يوم القيامه فمن ضيعهم فلا يدوم لنا الا نفسه اعقم صلاتك ما يريد الله لا تبلغ الغرض وانا دون رضاه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيعت الصلوات وارتكبت المحرمات كيف تستقيم الحال وكيف يتربى المجتمع على الفضيله ان لم يحافظ على الصلاه اليس الصلاه هي الذي تنهانا عن الفواحش والمنكرات الصلاه, الصلاة ونوم. كيف تستطيع ان تسير في الظلما كثير يتخبطون كثير يشتكون من الهموم والغموم علاجهم الانضمام الى صفوف المصلين هازي الشباب لكل مكان وعلاجهم ادخلوا بيوت الرحمن انضبطوا في صفوف المصلين حقا لله من لقي الله وهو محافظ على هذه الصلاة و... دخل الجنة واسجد وعفر أنفك الغالي وقل بالدمع يا أم ته عن الفواحش والمنكرات أخي متى ستنظم إلى صفوف المصلين وستكون من الذين هم على صلاتهم دائمون وستكون من الذين هم على صلاتهم يحافظون متى ستستقيم وتعلم أن أعظم أمور بعد توحيد الله والمحافظة على الصلوات والمسارعة إلى المساجد والمحافظة على تكبرات الإحرام يا رب رباه ما لي غير عفوك ملجأ تخفر لعبد جاب يا ربا